No Ma محمد رسول الله نحب الله يا رسول الله حق لي نبكي بالغريده يا رسول الله يا رسول الله يا الله يا رسول الله غير ما تحك في كل يوم الجد علي نجد يا رسول الله ربنا خصك بالتمجيد يا رسول الله ربنا رافقك على العباد يا رسول الله ربنا خصارك يا مهزده قلب ولشادي يا رسول الله قال ذا يا ولطبي في دمه يا رسول الله عظمك الوحيد الاحد يا رسول الله نضحك حشى سبع عدد the feedin راضي واجد اصبر الله يا رسول الله جيت لك واقف بنا علينا جد يا الله يا رسول الله ربنا خصك بتمجيدك يا الله رسول الله ربنا رافقك على العباد يا حبيب الله ربنا يا حبيب الله ربنا kidini